اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبيحهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن تقول لكي تفسير في قرآن كي كريم كهاء درسي جنان وخلنا غاب من سورة القيامة سورة القيامة وصورة مقية بسم الله اللهم وعيسا سورة دنكو باللابنا اللهم سو الرحماني محاريس طعام كاميكا المحاريسه هذه اللهم سو الرحيم المحاريسه خاصه المؤمنين تقو جار كاميكا المحاريسه هذه لا اقسم و بارنا بيوم القيامه قيامه ما رينكي سانكو بارناه الهي ولا اقسم و بارنا بالنفس النفسادي ينكو بارنا نفس الده اللوه وانتي اعظي انتبارا وان نفس الده مؤمنكا ايحصب الانسان انسانك موحو امرينا اللوه نجمع انان نان كل منين عظامه اللي فيه سه بلا انان نان كل منين قادرين على انه يكون او ذا ينكر منا على ان نسوي الى صنوه بنانه فرح ابن بكيسه فريحه ابنوده بل يريد فاكرني ما كل سميه امامه اورتيس يساله فإذا بارق البصر أرق ومرك وريره وخصف القمر بيحنا أمده وبعده وشمع الشمس والقمر قرره بيحنا اللي سكوكيانه يقولوا الإنسان إنسان قوقوا دي دونه يومي دي مالي مكاس أين حقوقها هذا المفره عراريت قول قال تعالى ربو غيري كالله كتوب لا وزر ما لما انقل ما يرتو الى ربك ربك انت تا يوم عيد مالك اسيا المستقر سنا شو عاوي يومى ابنسانو انسان كوخا لوده ورما يوم عيد مالك بماه يقدمه وهرمري واخر يوح مريي بالي انسان انسان بصيره ومدء أرى على النفس النفسات بيسا ولو ألقى هبرده معاذيره عذر دريالكيسا لا أقسم الله قبلاً لذا نافياً لقبلكم وحاناً لانفيني ياه إنكار المشركين البعث مشركين تدديدت أيديد ينبعثك وحالي ياه لا أي ليس, ليس الأمر كما يزعله اركمها سده مشركين تعيشه غيان او الله بعثه والناس في مرتبه كدرا قسمكم بلا وانا اقسم واقارنا اي لا اقسم وان دارنا يا اله ربي يوم القيامه ما انت قيامها ان كن دارنا والا اقسم وان دارنا بالنفس النفس الضي ان كن دارنا نفس دا الله وامته اراين تبدل نفس الضي اذا انت بروع النفس المؤمن وقفك مؤمن, وقف كا مؤمن كان نفسه يسوي حسن البصري وغير ان المؤمن والله ما نراه الا يلوم نفسه طقم مؤمنك ما عرفه الا اصبغت نفسه ايبين لا دغاله امهاني مركز طقم مؤمن نفسه لا دغاله مركز نفسه ديس لا دغاله ما اردت بكلمتي ما اردت باكلتي ما اردت, أردت بحديث نفسي وان الفاشر يمضي قدما لكن فاشيك هو سر وقول سبحانك اللهم زمان وصمينا مرغى والولنكم هيبه هروس كذا سكون لكن قدك مؤمنك وحساب ترى انت الى هي الصابط وحليه الكلمه سبحان الله جل قبل أن يحاصبه الله أنت الله يصابه للسيح يصابنا مغرب النفتي سؤالينا نفتي سؤالي سؤالي نفتي سؤالي إلى قيامتهم ومؤمن كالنفتي فأت المياه وهروب الصعود حين أنتنا والضبط والولي والبهر هي نارك من فقط إلا روح يري سبحانه أيعصد الإنسان إنسانك موحو أم لينا ألا نجمعا إنا من أنسوك المنين إداما اللفيسي إنسانك أو بعثك إنكيرا موحوا ملاينا مركوا من طول اللفيس وبربران ويئيد القلان إنا ما وفيه تسوأروا لنسكو كيني بلا إنا نسوأروا لنسكدة وحجرة ما همتاسو سنجمعوا هاا تسوك المنين ما قادرين على ما يكوي أولا على أن نسويا إنا نسلم بنانو فرحه مضيالكيس سكدا واحد كلى فرحه حظنها اؤكل الضار شعو ونا كلى في بطن واسي من سيري حينك تصدقيني على وليدي سكدا حبل كلام بل يريد الانسان الانسان وقوله يا الهي لي ليفجر اذ فاجر بما قوسناي انا ما هرتي حاله رتيه هرتي سو فاجر بما قوسنا انا وكل عن اكريما وسعيد بن تشبير والضحاق والسوداء وغير واحد من السلف وقال لواحد اللقاء ورئيه اي مطبعاً او تابعيهال ايه قير كوضو هو الذي يعجل الدنوب ويصوف الطوبة ليفكر امانه معناه بواحد تهي واقفك الدنوب تدك دك سنة طوبة دان الدبو وهو سيئة يا هرده قلت كان السماء وبالتوبة كينيدة قلت كان السماء وبالتوبة كينيدة هدو نبداعات بلن سماء الدونتا وبالتوبة كينيد الدونتا فمانتو هرمر صدع قير كانت ديبوا أبنكا ماركا ساقبتو كبا عداد أصغرون إلا عصغر إذنب الله نصين إلا هو سوشيك ووقتك الجريد ماركا اللي يفتر أمامه هو الذي يؤجد الدنوب ويصوف الطوبة سيئة إذنب الله نسالف كان كل فاسرين أقول ان حباسنا وحا لغه وريي لي يف جره امامه يكذب بيوم الحساب فورتي سو فاجي نما كسمينا وحاي تاه ماننتا قيامو بينينو قران كاين وحا اد معنيه صروح عباديه سابقا الى لاحق معنيه كوريي معناها كدنبيه لي يف جره حافظ وهو ليه يواغ الطنباء يسأل الوحو ويدين ايانا قارموء هذا يوم القيامة معنى انت قيامه قارموء هذا السؤال شأسواح اللي رأى سؤال استبعاد لوقوعه وفغيسه معنى واحد عكراماها وليه چهذا قارمو قياموء هذا بل كهو ليه يهي معنى واحد عكراماها وليه چهذا سؤال استبعاد لوقوعه بئتانك يسوق قدح و قديقا وحقلي كف انصره تغلغ الى ال ال سبحانه يقول فاشك حريه يساله يساله هو الدينه بقفت فاشك ايانا ظلمه اهاب يوم القيامه ما انت قيامه و غرم معناها توحكي لي الوقت الشانه نوحكي معاه و تشيله اه و حكي معاه صافي الىوهل سبحانه فيضات برق البصر ارق مرق وريره مرق ان طرق دقو وقصف القمر بيتنا امبد وبد اخت نور كلقطاتو الشمس والقمر قرهره يبيحن لكل ميو او مشيو دحي جيرين اي كسوبحان ايان ليره دي بيصبحان يقول الانسان انسان كبير يوي انسان كبير ياي او دحى اي ايانا يوم القيامة انسان كي دحيوه ايهور تيسى فاكير يقول الانسان انسان كي فاكير نماذا سميه وقل ايه يوم ايد الماري مكاس اين حقو احادي المفرو عرارب ما هم طرف مكان عرارب كي من الله الله عرب او من المارك الله عرب قل ايه ياشيك عرارب وإلهي اللي أغفى كان أمانناه اللي أغفى يا أمان تشيك آه عرارت مجرد مجرد مجرد وإسكري يا قولو الإنسان الإنسان كيف أجرد نبه السميع وقليه يوميذ المعالم قاس أين حقابو هذا المفرد الفرار و عرارت تعالى له كالله كتشف من ضرب الفرار سكت دع تاس هكو فكرين عرارت كتشف من ضرب الفرار لا وزر ما له ما كان كلامي شفت لا من جهه مال الهي لقم ما كان كلام ما شفت الى ربك ربك انتك يوم عيد المالك المستقر سكن صوب اهاتي مستقر مكان سكن صوب اهاتي رسم مكان لوقبنا مالك اليه باقفوا دهور سجيلي مر كان صار ربي حساب ليا ايضا ترجمان او الدحين قفك ايى الله الهي با الله سبحانيه قف والبعل هرتقيه الهي وحو ايان احصابي ميه او عن قفك ايى الله وحو ترجمان او الدحين ينبو الانسان انسانك وحو الله دوه خمي مركو الهي وين حصابنا يوم ايذ مال امكاس بما وحي قدنا اوهر مريي واخارا وحو قدال بحاله رجدا اوه امام البقوي قال ابن مسعود وابن عباس عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس وحي رهدين بما قدم قبل موته من صارح أو عمل صالح والسيء انتو نرى وحسنه وعمل ونكسنه اما عمل الحنق هيا راد حبثنا انتو نرى وحسنه ولا ويدينيه وار ورب حين لا سينا وا لوغه ورمه و لو شيقا وا كان لي و خرس مين واخر بعد موتي اي مركو دنتي كغال عمل كو ديبو ديغي او مركو دنتي كديم انا مع او من سنات حسنات او سيئات يعمل بها دريقون يكسم او انتدقت تصلو اقمي اما دريقه هون او انتدقت تصلو اقمي ويلي والو راحي صاتان تفوح duuniya aqiro ku baad baadeyna wixii diino ور قانون تليانين ما عبورن الله ما عبور تيه و شرعي الله له ضخم رامون تنچو بالشرع قالو ضخمين اول ما كطبوا حدانا بقول الله الصالحين سيسم اي اسهو قبرك كو جيري اجي كوسه ونا ابو فقرس اه صنه حسن وعد بعض ميل سن النبي جدته او من توقلاال سنه كدبايدا دصدقم اي سنه النبي اساس اجر كيدي وسخو marka sharhiga misayjidda ku wax iga adeystay walaanagu hadda waxaan ku wadaayna qaanoonki marka saa looga bayana waxa dhacda boqol laan san loo qoro sababta qabriga ku jiray loo qoro in uu ilaahi kitabkiisa ka fogaday ummadii adoomada ilaahi heetna oo qaanoon annabu waxaan ku weeyaan di yaqrus ma bi kharne diina waxa laga dhigaya anaga yee reere welcome to rent ديير وان تاس ان تاس لا سو قادان اوياش ان تاس كره ان تاس ما وحاي سره فدك دحالتويده بقلال سنه انتي ثاغون في دي بما قدمك واخر من سنه حصانه او سيئه يحمل بها دار يقون اكثرو تشليهي اولو اما دار يقهم او تشليهي اولو دقمي قال الانسان الانسان كبصيره وامذ ارتقى فدان على نفس هذه الى هو يقول سبحانه انسان كلفته صوامد وارتقى بدر وهو سمي ويغ واصور حسصنا اخره مره لتقو ولو القى هبر في المعابد ان لكن نفس هذه لا تحرك حطك باكا تشم به قران كه اكو لسانك عربكا لتعجل سيادو دگدگتو به بقراءه بي قران كل اقرنتي س ان علينا انكه توشم اهابي جمعه قران كل كل منتي س في سطرك الاطا لو كل ميو وقرانه القران كل اقرنتي صد اكو اقيبانا انكه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ قُرْآنًا كَمَرْكَانَ اقْرَأْ نُطْشَوا وَقَفِّنُ أَمَرَ كُلِّ جِبْرِيلَ كُنْ ذُو الْعِلْمِ فَاطْرَقْ رَاعِ قُرْآنَهُ قُرْآنَكَ لَعَدَنْتِسَ فَمَا إِنَّ عَلَيْنَا أَن نَّقْضِ الشَّهْمُ أَهَادُوا إِلَهِهِ عن الاقترار بالعجل الديادة أكوكت سنتيكتشو بلس كبير داية تحبون وعجعشهين العجلة الديادة دا دك داقة إذا وتدارون وكتاقة إذا الآخرة وجوه وجيال يومئذ مالكاس قيامها ناظرة ومضي قرارة إضاء ناظرة ومد فيرين إذا إلى ربها الربي قيت ووجوه وشيال يومئذ مال كاس قيامها باصرة ومد وشيط بايدا تظن وحي يقين سنتهاي أن يفعل إنه قصة مين بها وشيال كاس فاقرة مصيبة اياه كهوره إلى هذه هي رسولك سوبان صلى الله عليه وسلم و الى هي تعليمنا في كيفية تلقيه الوحي من الملائكه وحي كده نود قاادله ملائكه إلى هي رسولك برا النبي صلى الله عليه وسلم ات ذلك دليل جرى قرانك يا وحي لو سو دجنا ان حرف قلم هل حرف إيروسيا كله من الملكة؟ ملكة ملكة آيات أخيه رأوه كبالله بيكير هل سورة الله أوري ولا تحتل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقر بزدن علما هل تحدث عن القرآن كإن تعلق بمي وحيك؟ هل تحدث عن ذلك؟ آه ربي يو علم إلهي وإنا سبحانه وتعالى النابغا صلوات الله وسلام عليه ماركم ملك القران كوغو دل اقنayo waxyu degayo arabkaaga hadda qaaci iska degayso degayso subih arrimat ilaahi u balanqaad ku balanqaaduu ilaahay leey qur'aanka hadda taaga ina soo keen oo wa balad waxan markas markas istiraaq afriqna fil وخان قالوا كوبل قالوا معنيه انه وقتي كل فصل صدق لا سرا قر بما قاليه حتى الدين بكمال القران كان يسكدغيس كد النبي صلى الله عليه وسلم لتعجل سيادو تك دك دكتو بهي بي بقراعاتهي قرآن كالله عطلين تيسا إِنَّ عَلَيْنَا دُشَنُوا أَغَادُوا إِلَهِي لِي چمعهو قرآن كالله قلمين تيسا في صدر كالله تولغو قلمين قرآن كيو محبتك مقنين إنا قلبك اسكو بوككي أنا خودة مارتك بولهي لِي ونحل حرف كالله وقرآنهو قرآن كالله عطلين تيسا أنا, أنا دوشن أغادو إلَهي انا كبلن قال اينت اخره او وحوى قلبك انت كانه سو صاركني و انا كبلن قال لله ليكات اخره فايدا قرئناه مر كان اقيموه وحن نجدت عقنا و ملك جبريل لكن كون قرطنا بامر الله ما دام fa fa wara qur'aana qur'aanka laftintii marka iskaaf dib akhri fa ma inna alayna an najdushum mu'ahadu ilaahihi bayyaru qur'aanka laabintii soo macnaha iyo muradka anuu jeeray ku xadeey marka ilaahi weena aan nabiga sallallahu بكره ما حيله هواك وغدي جاي نابغا تقرا القران في الصبر نابغا لا تقاطع اه وانزلنا اليك الكتاب وانزلنا اليك الكتاب وانزلنا اليك ما نزل ال اليه الى وينو لهي وانزلنا اليك الذكر وحان كو diinka aan kugu soo dejine marka quraanka laaf dhigiisa macnisa ma xaq rabayka wa ana nu'gabaray allah ilahina as-sami' sirra quraanka mufassir oo dadka akbar ilahu yuri subhana kallah wa karimatu rabbik kash lil insani an al-iqtirar bil aati او ايضا ادوح مودينا مستقبل مودينا كاتشوبة كلا كاتشوبة بل اسكابتنا يتحبون وحد تشعيشين الراهيري العاشلة ادو يدان دك دك ايضا حتى اسكابة مانا ايضا تشعيشين و تدارونا وحد كاتا ايضا ميدان او ديار جروبي دي وجوه ورشيانو يوم اذن مال امكاس ناظرتم ومتي طلال ايضا wa nim oo nim aan inta ka badatay ay dal dalaraayda istiimeeyo wa farxantay wa hana ugu weyn rabbigi abu ray aadidi jireen in ay arka ilahi abu arrahmaan subhaanahu wa ta'aala wa wujuhum watiyal yawmi lidh man kasqiya wa amidi wa wati ayaa isku iimanaya qofku marku xareesay yahay wa dunno wa hayqiinna ida an nafara inu soomayna biha wajiga asfaaqiraa musiba ta rakeke creebide musibo ba rakeke creebis waxa loo jeeda musiba laga آيات كان وجوه يومئذي ناظرة إلى ربها ناظرة أدلة فرحة ببانا كتاب كأي سنة أهل السنة والچناعة كقاتين كمتاهي مؤمنين تو آقيرو إنه غير بيغوت أركيا قاب كأي كيفية إلهي باريقان اتقانوك لكن وحي قرآن كأي سنة ببتوسين مسلمين تام ارمه اهل السنه و جماعه انكو اجتماعين الى المؤمنين تعاقرا حب يقول اركيا وجوه وتير يوم الى الناظره وميتي على الالب انم اكلي صارنا لا طلال فرحه لا ربها الناظره وقول الحسن البصري حافظ كاسور كا ابن كا ابن جريره تنظر الى الخالق الى ربع الناظرة سولى مده فى بقى اي فیرين تاندرو الى الخالق خالق اي فیرين وخق الله عن تاندرو وهي تاندرو الى الخالق امير حسن البصر قرح اي اولئبها این اتضلدلاش مرد اي خالق اي فیرين اي قرح و اي اي اي ارات اي اسکفر احسنات خالق اي فیرين سو او يريحافظكم إلى ربها ناظرت اي تراه عيانا اي شيء كاركيدا اي عيانا بكاسم العين او يريحافظكم سيد البخارب صحيحي سوكوري يي محمد صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا خير بغير إذنك واضعكيدا اي, اي شيء معلفتك يا وير وقد ثبت ضروره المؤمنين لله عز وجل في دار الاخره في الاحاديث السحاح من طرق متواتره عند ائمه الحديث مؤمنين تو الله اركيا عز وجل دار الاخره وهيكون ثم من طرق متواتره aamma hadithka agtooda mutawatir waa darajada ugu sarreysa hadiis gaar ah la yinqiru dafsuu wala ma'afa hadithas waxa lagu difaaci karo ama lagu diidaa majjiga magaca ofske kaddaybo wadde haddira ma hadithu ha kamidura abi sa'id abi hurayra eh waxa weeyaan hadiiska saxiixanka dadan nabiga woydiyeen ya rasuulallah hal رب قلت لدينا مالين تقياما فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دون مسحة نبو الله عليه وسلم ما اسكو القناة فايدانا ما كود دوله قررحض دا اياد دروره دو ديح او ان وحد ضروره كسوكي قررحض او هالكاس تاكن او الديح او هالكاس تاكن او ما بيحكرت عرفت لنا اسكو خلاف وا ما يصحابه وحيران لا ما وعليسو شبهه وهو ينقذك عن اركتده او اركي أليسو شبههه الرب يقرح ليسو شبهه سيداسو كلا صحيح انك من عديث الجريب وعقوصوغان نبغو الضيحة أفريطرنكة هذينك أفريطرناض الفيري مركز إن إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمة إذينك الرب يوال اركيضان سيداسو اركيضان وحل يسوشا واتشفيه هو هويا بالرؤيا لا تشفيه القمر بالله ميا وعلى سرجه بقى ولبدوا عيون بيحاشك امو كاجهرا ميا اركتي ذا اركيده سدا سوكره اخر الرب يا اركيده يشكي كاجهت اه سدا سواركه مركا ثم بيقول هو شهي اسباب اقفك انو كم مثل أسباب كيف يدوشه؟ قلت أسباب تلك كده ذلك نبي روح يدي صلى الله عليه وسلم فإن استدعتم ألا تقلبوا على صلاة قبل ضروع الشمسي ولا قبل غروبها فافعلوا هدان أولا قدامنا اللي لكك أعط كان صلاة دكوه الرئيسة طرحن انت يسمح صبح وصلاة دكوه إيه طرحن انت يسمح وعسك كده ذلك كده ذلك والله ماذا وعوي واصرا دها المنافقين تايقه مشهوره امام مسلم صحيح تروكوريي نبي صلى الله عليه وسلم يرو شيغي اهل جنها ارتقب اي رب اركان ونحمده اووي او اي اخرك الهلك وقول رسولك ي صلى الله عليه وسلم مركه چنة جنهم jutum, me�ast told ja ninchuvim, ma ro Claire saege hullein, taxid on võabil nutik 12 versadespil edusanna kõratla kõl чтобы muid on käse Suhk sivime uus, thanks and reparatate ja kellene twide pareme sordine puh-e Viimali lamea elusve niimali Tulel maadimaga ali Nohmam mene Museum t حجاب تكو أعدنا ما بقى الشيخ هو النور حجاب النور وهذا نبوه صلى الله عليه وسلم الهي حجاب تسكوه رجينا فما أعضو شيئا أعب إليه من النظر إلى ربه نبوه صلى الله عليه وسلم أهلوك نحل نصين شيئتو ضلوغتك حيل بدينيه في رضع ربك تفيرينيه وهي زيادة في رضع سوء وزيادة الهي أبا لقابي مؤمنين إلى هذه آية سورة يونس ويري للذين أحصلوا بدك أدوم كعمل كودة وناجيه وحاقصوا من القصنى الشنبي وناجي بضنات إيا وزيادة أرى زيادة وعركتدى ربيو صلى الله عليه وسلم زيادة الرب الشاقي وعركتدى آه وعركتدى ويريه حافظوا ويريه وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين والسلف هذه الأمة إلهي ما فاتك سكر كان وعليه لوج اجماع السخاوه دحروه كان ريال لسلفي امه كما هو متفق عليه بين ائمه الإسلام وهو ذات الانام سبع لوج اتفاق ائمه الاسلام كان يكو ذات كهننين يحق التساي قالوا حجر مفسرين ما ذيره كفصري تنتظروا اصواب من ربها غبي قيلة ثوابك سبيدة غبي قيلة ايه ثوابك سبيدة ساس قارا قفة سيري وقالي لحافظك قفة ساس قفة سيري اما لي قبل ولك اصلاك اصلاك اصلاك اقول لك الهولي فقد ادعى هذا القائل النجأ كاسو صوفك وفقه صوفك اللفقه وقبض دلاء فيما ذهب اليه بعض الايون اللي يمدروا وكوتك واين هو من طوله هل ka oo weeswayo qawka alle ka laa innhum ar rabbihim yawma idin lamahdhoob ayad asqo ayad kale oo u dayshinay imaamuna shafi'i mu'mininta janada gala inay rabbood arkayo maxay ayad aan faajirinta ilahay u weey u dhaq dadka faajirinta inay wax u gudgo diyay aakhirat rabbil laahid chaabaa oo safaf baaqad ku mukaddibin ta ila يوم الثاني المحطوب معنى فاسق يا مهرب تقول لك هجابة كوى المكدبين شافع وغيري ما حجب الفجارة إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل إلهي فاشرين كما هجابين إلا وكم أبيه باريالك من الأرقية آه اي شاي باريالك يبقى قصفو بياه لازم اقارتين يوسكه <تصفيق> يتيبو ايريه باريالكو اوغون محينه اير اركا هذه سنه متواتره رسولك اواتين صلى الله عليه وسلم او اياتكم معناها في ديده كلمه نظاره ما دبس في روح الشو وحروف لكن مره اي انتباه يسوقي توسيم القادته يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا في نسبة انظرونا نفكر كي توسيقى نظرون بمعنى تفكرت هنا في أي قبل أولا من ينظر في مراكوة السماوات والأرض في أي قبل ماركي تاي تفكر يكوفي كريب ماركي تاي انتدار يسوبيتن مالك يتعيب في رئيش الله في رئيانا إلهي كبيره تبطانو إلهي كبيره التمر إلهي كبيره مالك إلهي وين اسمه سفاتي سواء نغضره إنه قوة كل راحة يستعرق تذرهم بيقول إلهي من نغو الدر إلهي وين أنمهو جيه قوة كقدن لغم الدر قال تعالى إله غيري كالله كيف تقولك عن إيثار عن الدنيا على الآخرة كيف Ees duyee ala akirae kaad doora meidane? Kalla! Ked chogu! al eesari duyee ala akirae. Dora sebe ees duyee ala akirae kaad doora meidane? Ked chogu! Ees barakat tiraaki, ees barakat nöftu merkei gairtu, kalhamaha. Aad vakire lehidu, man kuma raakimit vähdeweeja. فراق من وحكوط فا لقد أقول فصيره من كما فراق من وحدوية فلا ظنه يقين يحقف كما يحقف كسو حاضرين أنه أن ما نزل به حنوك هي الفراق فاروقي دعينه يا من الدنيا لك فاروق هاي أول فتساق شنشطه أي قدو بانته بصاق شنشرا كلام الى ربك ربكعنتك يوم الدين مالك ايا المصاق كعنت ايها الف أي فصدق حق قلبك كمرميم ولا صلاه متكن رحمها كما الفريق ولكن كذبوا بي بالحقي وتولوا وانا كجيست ثم الى اهل الكيسنتكاي الي يتنطح حاله يتنطح حاله استكتايو معناها حاله اسقاطه يو اسكجيريو او الهلاك هلاك اولا ومثل وين شبدن لكاديكا كو دوانش بدن فاوله ومثل وين شبدن فلثم أولا وهم مثل وين شبدان لك اديق كو وين شبدان فاولا وهم مثل وين شبرا اي يحصل يترك ان لتق سد حاله وهي مثل سيد يوم وحل امر وحنا لغيبي الم يقوم موسى الانسان كان متف تنقير بي راس من منين من يدى هذا يوم ما لقود داريو في الأرحام في حميالك بخلوه ده ثم كان ميوسا لإنسان كانوا أعين علاقة تنحنجير وفا خلقوا ميال إلى هاي أبورينو فسوها أسان سمين فجعل ميوسا كي ييرين أرل منهم من يدى الزوجين لبنوا أذكروا أل مثلا بيوال إنسان مددين أليس ذلك الفاعل لهذه الأشياء نث كسميهي ارنهاس بقابر مئودو ميوسناخين على ان يفي الموت بقينتين وصلنا عليه سبحانك فبلا الهي هوود او دواركان مستهينا ان تكح جسود الويدو واتك استهنت الهي هو ان سبحانه وتعالى واخ نوغ اي شده لسكراتك او كلا كل ما يو ربهم او قولك حقا مركاسو كلا او مركاسو كلا ترسا كلا و كلمة رفع اما هو حقا لابد اولو فصير كلا وحا حقا كلا هكتشوغو انسانكو عن ايثار الدوية على الاخرة دورشده و الدوية كم دوران الاخرة هكتشوغو اذا ودروقات مركي نفتو غيرتو آت تراقية اطراقي واچمو ترقوا ترقوا ولا لا اذا لفظ لاس لفظو جلوا جلود اه وها ويهان ودخيهن اش اسغرب كانوا الله صارت يهم قورقه او وقير الليله هو منكما راقم مد وحتفها راقم سطح معناه مفاصل راق اي راقي هو اسف كقاض او كروي مركا صلى الا لله مركا waxaa lagu fasirey wariyo xutufa taqiya markaas wada tabadeenay hawlad ka qabkara waxa halkay guure wax laga tabakaro lama arko qof اما سراقيم بابي اكثر وحدهيه اه وريا اكثر اللهي و اكثر اكثر اما راقيم ملك قاضي و سمى للكري وير ييون يو مقدم قفكه تيه تروا يا قاضي دونا من ملائكه عذابك قاضي دونت ملائكه جنبك اهل مركه ملقا قا له يا واكمه وحالتي قامت بمبايسه اليقينتي سبح له معناه حافك يقول انكم هذا الراق من وحك توفاه او ظن ما له يقينيه المخطب في الوصى حاضرين بنك هي انه اننا نزل بي وحايه وحك دغاي هي الفراق فارقني اني يقين صدر حقيق صره والتفت الساق شنشده هيكد من طب الساق شلشده ما تشوف يسقط مع ان وح وين انت سكرات ولا صوص عرب معناه لبا والدتفت الساق شددوا هيكد من طه بالساك شدد وحوين شدد بشده وحو يوم من الدنيا. واول يوم من الاخره وهو يقين سليماني قد دوي ودمي ما تنت ما ملكي وهو ريو اخرنا ما تنت لابد امتحان او وحوين مرغره وخاستو الى كو ديري كارتاي و خي و كانري كو دانيشاي ماركا س فرحبو كو امانيدا وحد شعلانيدا لكلانكا الى اهي الى هينا كو شعلاناي البخاري الى هي كو شعلاب لكلمايد لكن اول خباب حمام طهر مرصطاي طوبه بنا دي قو ديقتاي وقت كو طوبه لا جاييني ماي قرقرده لكل إلهي لبسنا إيضا إلهينا لكل إيضا مع النفطنا واللقاء قابل مركز لكل ميضا ربك وعليسا ويكون نعيق لكل إيضا إلا ووهو يري السبحانه فلا صدق قفك من مربو مين وقلبك حقك مربو ولا صلى من التوكد ووهو يحبنيه إلهي محابودي العافل محمد بن علي الكركة مكتو القرآن ووهو يؤيد أن ترك صلاة كفر إذ قرنه جل جلاله مع تكذيب الرسو و ترك تصديقه قوكا إلهي و أتأييد إياه و أتأييد إياه تارك صلاةين و قال إياه قوه صلاة هل صلاة أذوق عاطمات قبل إذردار لها إلا وجده مقربك يواسع لوابتني سلامك وكفض حب قافر بالله إليكم في يقر هل صلاة كسنك قبل إذردار العام هذا النساء الذي يقول لنا إذا أم حالي عليه إله هو إن أولا إسلحة لكوة اللحر اليوري فلا صدق الله أصلا ولكن كدلك وابنية حقا واكبيني قلبك وتولى وأنا كنت أستيحان الطاعة عبني هنا إلهي كما أدعين ثم ذهب الواب إلى أهل أهل جيسي سيديكا يتمضى حال مستقتاق معناه حال يطرق فر asaba fa chartebe yoo iske cebireeyey oo xarage isla qaadila oo socokii ka wamay xarage abu kuwa sallallahu alayhi abu jahl ayu lahablay abu jahl oo taqad sallallahu ويريوريا كيتو كيتو كيديرو كاسير هلاكا كبسو دوادي هلاكا كبسو دوادي اركاسير ماري يغوتري جام خنا والله لا تصديع انت ولا ربك شيخ واني لا اعز ما نش بين جبليها ابيغا ياب ابيغا من ولدنا الودين انني بان ابيغا يجديدا لابد ابو ري د أولى لكا الهلاك سبح الله معنى لبا او اسم التفضيل بمعنى اقرب اقرب وليا بمعنى احق واولا بمعنى احق واجد بمعنى اقرب اي هي لغت نقول بما احنا اج دير و معنى بنان فالهلاك و هلاك اولى لك كو دوانش بضان فا اولى ثم الهلاك wa amidh habona shabara la kadiga kugu haqon fa aula wa amidh habona shabara thumma al halaqa aula habona shabara kugu habon in sudan intaad doomka la aburi oo loo naxmeeyay ina la soo bixin wax wa macna ah suuday ay Allah yubas ina la soo bixin macnaha la Allah yu'mara wara in tarab bi aburi oo sidaa ugu naxmeeyay ina wa wax laga laga وعلى الوصول بحينا ووحي اللغو أمره يوحي لغارها بوالغوغوح صابينه هذا معنى بحافظ تقوله اي اعصروا الانسان وانسانكم موحوا ملاينا ان يتركوا الى تقاية سودان حارة بذلك سيد دايبت جد فرقه ولي سيد دايب ألم يكميو صنحين نطفة لبئ مريح ألم يكميو صنحين نطفة مريح وحن ربا ألم يكميو صنحين نطفة لبئ ألم يكميو صنحين نطفة لبئ بيبي راسوم مين ميني ان ميني ا ميني ده في الارحام الرحيم يالك ميني ساس لو دادي سو مغدوب ثم كان ثم صار حنان عركه انجف ديك ادك وفرقرك الى حيث ما ابورن فسوى الى فجعر الى سو كما منهم من المني مندي الزوجين لبنوا أذكر المتلق يوضع المتلقى سوى الله كما قلت أليس ذلك أحد كأرمه السلي الفاعل لهذه الأشياء إله أرمه السلي بيمنئه قفناه كبقي بقادر متأوض المئوصرحين على أن يخي الموتى ضد كتلنطي تنصرنا عليهم الموتى ضد كتلنطي نصرنا لكوة المطي مئوصر الله المئوصرحين متأوضه ما بك صلى الله عليه وسلم وحاكصن حديث كذاودكا انو دهي جيري marku dhameyo ayada subhanaka fa bala ilahi huwa kan nastehaina ila tawud waido babintana sunno laydo inaga tawud iskadaya waawud subhanaka fa bala ba salat ku chirti